قد أفلع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معلزون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الذين يرثون الفردوسهم في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 وَقَدْ خَلَقْنَا فَوقَكُْ سَبقرَائقَ وَما كُ عن الخَقِ غافلين وأنزَلنا من السماءما أَم بقٍَ فَاسكََّهُ في الأرض وَإنَّ على ذا بِ بهه لَ قادِرون فأَشَناَا لكممْ به جَّات مَّ خين وَعْن بالِكُم فيها فواكِ ل فيها فَواكِه وشجرة تخرج من تور سيناءة متب الدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسلكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملؤ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربسوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلق فيها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 أنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت نحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إنا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحوا الننادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم شأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تتراه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 فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهددون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتخطعوا أمر بينهم زبورة كل حزب بما لديهم فريحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذينهم من خشية ربهم مشبقون والذينهم بآيات ربهم يؤمنون والذينهم بربهم لا يشرفون والذين يوتون ما توقنوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخير وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلكهم لها آمِلون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم من لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا الْقَوْلَ أَمْ جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق ولو واتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من زر للجو في تغيالهم يعمهون بالعذاب لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيهم مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما لم لمبعوثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 من إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ إِذَا كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ رب قُلِ الرَّبُّ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۖ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركتك لا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفق في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ مِنْهَا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا وَلَبِثَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا فإن فَإِنْ عُدْنَا ظالمون ظَالِمُونَ قَالَ أَفَسَهُوا فِيهَا وَلَا تُخَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ من عبادي ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا تخير خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قالكم كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يومين فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم فَسَنُؤَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَم وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ